وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محتثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله لما كان القلب للأعضاء كالملك المتصرف في الجنود وقد مر معنا في الخطبة السابقة كلام ابي هريره رضي الله عنه ان القلب هو ملك الاعضاء والجوارح هي جنوده ورعاياه فلما كان هذا القلب كالملك للاعضاء تكتسب منه الاستقامه وتكتسب منه الزيغ وتنفذ ما يامرها به كان الاهتمام بتصحيح القلب وتسديده أول ما اعتنى به الصالحون فنظروا في أمراض القلوب ونظروا في قسوة القلوب وعملوا من أجل معالجتها بكل الوسائل فوجدوا أن ذكر الله عز وجل شفاء لما يكون في القلوب من أمراض وقسوة قال الحسن البصري رحمة الله عليه تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء فالذي يبحث عن الحلاوة يبحث عن حلاوة الإيمان عن طعم الإيمان يقول الحسن تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء قال في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق وإلا فاعلموا أن الباب مغلق نسأل الله العافيه فالله عز وجل زين بذكره لسان الذاكرين ونور به عقولهم وشرح به صدورهم فالذي يذكر الله عز وجل كثيرا يشعر براحة هذه الراحة التي يبحث عنها الجميع يجدها من يكثر من ذكر الله عز وجل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وهذه وصية من المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لأمته ألا أخبركم بخير أعمالكم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الورق والذهب والورق والفضه خير لكم من إخراج من إنفاق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله ذكر الله بلغت درجة الذاكرين لله عز وجل كثيرا مكانة في العبادة تفوق عبادة الإنفاق والجهاد في سبيل الله فذكر الله عز وجل هو الدواء هو الشفاء ذكر الله عز وجل هو طعام القلوب أيها الأحبة إذا فارقها صارت الأجساد لها قبورا صارت الأجساد لها قبورا وليست حقيقة الذكر بالقول فحسب الذكر لا يكون باللسان فحسب بل لا بد أن يصدر أو أن ينبع هذا الذكر من القلب من الداخل ثم يجري ما يجده الإنسان في أحشائه في أعماقه في قلبه من تقديس وتعظيم لله عز وجل على لسانه تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا وهكذا هذا هو ذكر الله وذكر الله عز وجل من أكثر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاد لمعاد بن جبل رضي الله عنه لهذا الصحابي الجليل قال له يا معاد والله اني لا احبك اي شرف اعلى من هذا الشرف واي خير اعظم من هذا الخير ان يقول لك سيد البشر ان يقول لك محمد صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ والله اني لا احبك ولماذا قال له هذا الكلام ليس لمنصبه في الدنيا ليس لنسبه ليس لانه من قبيلة كذا وكذا لا ولكن لالتزامه بشرع الله عز وجل ومواضبته على عبادة الله عز وجل قال له والله يا معاد إني لا احبك ثم قال له أوصيك يا معاد وهذه وصية المحب لحبيبه أوصيك يا معاد لا تدعنا Zubur kulla Salatin, Dubura Kulli Salatin, En te Allahumma a'inni ala ka wa Shukrika wa husn ibadetik Allahumma a'inni ala dhikrik wa Shukrika wa husn ibadetik Wa Walaisa Al muradu huna bil dhikr Mujeradu dikri dhikr bil lisan Bel huwa Dhikr bil kalbi Wa dhikr wa jal Ho asl متصل بالقلوب متصل بقلب الإنسان ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب تطمئن القلوب ليس هناك شيء ألذ للقلب ولا أحلى ولا أشهى من ذكر الله عز وجل ومن حبه والانس به ومعرفته فالذين يذكرون الله كثيرا لا يشعرون بالطراب أو قلق في حياتهم ابدا لا يعاني من مرض أو قسوة في قلبه ابدا وأفضل الذكر على الإطلاق أيها الأحبة تلاوة القرآن هذا أفضل الذكر على الإطلاق تلاوة القرآن القرآن المتضمن لأدوية القلوب كلها القرآن كما قال الحق سبحانه وتعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين شفاء ورحمه للمؤمنين ولذلك قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم ولكنه اشترط لذلك طهارة القلوب خلوص القلوب من الشرك والنفاق والرياء لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم ومن الادويه النافعه نحن الان نعالج قسوه القلوب من الادويه النافعه في معالجه قسوه القلوب وامراض القلوب الدعاء ايها الاحبه الدعاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده الدعاء هو العباده الدعاء ايها الاحبه هو مخ العباده هو قلب العبادة هو جوهر العبادة الدعاء والدعاء ما معناه الدعاء أن يظهر العبد الفقير الضعيف فقره وحاجته وتذلله لله عز وجل لله سبحانه وتعالى القادر على جلب المنافع كلها سبحانه وتعالى والقادر على دفع المضار كلها ان يتقرب الانسان الى ربه سبحانه وتعالى ان يتضرع اليه فمن كان يشعر بقسوه في قلبه او مرض في قلبه فعليه ان يلجا الى ربه سبحانه وتعالى طالبا منه ان يدفع عنه هذا المكروه ان يدفع عنه هذا المرض ان يدفع عنه هذه القسوه ولكن استجابه الدعاء ايها الاحبه متعلقة باستكمال شروط الدعاء وانتفاء موانعه فللدعاء آداب لا بد للسائل من مراعاتها من جملة هذه الشروط أن يجزم العبد بما يدعو أن يجزم العبد بدعائه وأن يكون على يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له الناس إذا دعوا ربهم فهم في ريب من أمرهم في شك من أمرهم ليس عنده يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له وهذا هو أول خطأ يقع فيه الإنسان عليه أن يجزم بالدعاء وأن يكون على علم بأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له وعليه أن يلح في الدعاء عملية الإلحاح وأن يكرره ثلاثا يقول ابن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا وعلى الإنسان أن لا يعجل أن لا يعجل في الدعاء يقول دعوت فلم يستجب لي يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي فعلى الإنسان أن لا يتعجل وأن يصبر على أمر ربه سبحانه وتعالى ومن أهم وانتبه على هذه المسألة من أهم شروط قبول الدعاء واستجابة الدعاء أن يكون هذا الدعاء صادرا من إنسان لا يعمل في الحرام ولا يأكل الحرام ولا يشرب الحرام ولا يلبس الحرام فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر وانتم تعلمون ان دعوه المسافر مستجابه يطيل السفر اشعث اغبر قال النبي صلى الله عليه وسلم حلتم كرفسه وشعر مغبر وهذه الحاله هي مظنه للاجابه اشعث اغبر يمد يديه الى السماء ورفع اليدين أمر مرغوب فيه أثناء الدعاء يقول يا رب يا رب وهذا إلحاح وهو أمر مطلوب في الدعاء ولكن بالرغم من وجود هذه الشروط كلها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث فأنا يستجاب له كيف يستجاب له of begarreten, oudh, kiefech, Allah azawajal, gadi giet hij de omroer die bgra, kiefech, laa, niet mogelijk, niet mogelijk, niet mogelijk, niet mogelijk, niet mogelijk, niet mogelijk, niet mogelijk, niet mogelijk, niet mogelijk, niet mogelijk, wa mogelijk, niet mogelijk, niet mogelijk, أقول قولي هذا والسغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه من الأدوية النافعة في معالجة أمراض القلوب وقسوة القلوب الاستغفار وهو طلب المغفرة وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول مئة مرة رب اغفر لي وهو الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى من بين خلقه اصطفاه للرسالة الأخيرة اصطفاه لهذا الأمر العظيم ومع ذلك كان في المجلس الواحد يستغفر الله عز وجل مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور ومن الأدوية النافعة أيها الأحبة قيام الليل وهذه سنة قد هجرناها تركناها فمن من أيها الأحبة يستيقظ في منتصف الليل أو في آخر الليل ثم يصلي ركعتين لله عز وجل قيام الليل هذا أيها الأحبة من الأدوية النافعة وقد جاء في ذكر صفة عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال أحد السلف رحمة الله عليه قال ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاثة ما بقي من لذات الدنيا من مشتهيات الدنيا إلا ثلاثة فذكر من جملتها قيام الليل سبحان الله فهؤلاء كانوا يتمتعون أثناء قيام الليل من الأدوية النافعة أيضا أيها الأحبة الإكثار من الأعمال الصالحة ومرافقة الأخيار وطلب العلم والاستماع إلى المحاضرات والمواعظ الإيمانية فعلاج القلب اذا يحتاج إلى مثابرة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 أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزالنا وذهاب همومنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله